بسم الله الرحمن الرحيم ق ف والقران المجيد بل عجب ان جاءهم مبصر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب اذا متنا وكنا ترابا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 فوقهم كيف بنيناها وزيناها وزيناها وما لها من فروج والارض مددناها والقينا فيها راسي وانبتنا وانبتنا فيها من لزوج بهيج تبصرة وذكرى لكل عبد منيب ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به, فأنبتنا به جنات وراء وحب الحصيد والنخل باسقات لها طلع نضيد رزقا للعباد وأحيينا به بلدة ميتا كذلك الخروج كذبت قبلهم قوم نوحي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 إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد وجاد سكرة الموت بالحق مین تحیر او رفی قف سور دلک او جت کلو نفس کو شہید لپد کل تفی غف من هذا.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 خير معتد مريب الذي جعل مع الله إلها آخر فألقياه في العذاب الشديد قال طرينه ربنا ما أطغيته ولكن كان في ضلال بعيد قال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 وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد هذا ما توعدون لكل أواب حفيظ من خشي الرحمن بالغلب وجاء بقلب منيب ادخلوها بسلام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 يوم تشقق الأرض عنهم سراع ذلك حشر علينا يسير نحن أعلم بما يقولون وما أنت عليهم بجبار فذكر بالقرآن من يخاف وعين